يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ بُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون تنا اندليكو كميليشيا ماذا إنا يهسياننا كيف يحشر الناس يوم القيامة حالي أنبازواتو تففليو كتك حالي هزو سيكوي قيامة na kama livo Allah, subhana, na kama livo bainisha, tumewetu salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Mtu wa mwisho ambaye tulimtaja katika khutba iliyopita tulisema ni wale watu ambao wanafufuliwa yoma <coughs> ili wakiwa, wakiwa wenda wazimu kama watu waliopagawa, wakiwa wenda wazimu, kama mtu aliyepagawa maneno haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kama lilivyotajwa katika hadith ya Auf ibn Malik al-Ashja'i ambaye ameipokea at-Tabarani wa Ibn Majah wa ghayruhumana anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala inna akila Ana ikula riba, anafufuliwa siku ya qiyama, majnunan, akiwa mda wazimu, yatakabat kama mtu alie pagawa. Katika riwaya njegine, ihadithi hii, majnunan, mtu alie nawazimu, kama mtu ambaye ananyongwa. Thumma karaa nabiyu sallallahu alaihi wasallam, sallam, alafu mtume alaihi sallatu Wasalam sallam, shah, kutuwa u shahidi, maneno haya na kuyatili nguvu na yakutilia kuatiilia mkazo maneno haya akasoma aya ya Allah Subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an inayosema katika sura al-Baqarah alladhina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabatuhu ash-shaytanu minal mass wale wanaokula riba la yaqumuna maneno haya mina alqubur hawatoinuka hawatofufuliwa wakati wa kuinuka katika kaburi zao wanapotoka katika yale makaburi yao wanainuka katika hali hiyo illa kama yakumu alladhi yatakhabatuhu ash-shaytanu min al-mas. Watotoka katika makaburi katika hali ya kama yule ambaye aliepagawa na ya shaytan Kama mtu mwendawazimo yatakhabatu huna na hunak hadhi halatu aklate riba kama bayiana nabiu sallallahu alayhi wasallam hali nyingine ayu alikhwa ambayo tunaendelea nayo katika khutba ya leo ni hali ya yule يوم القيامة katika uso wake hamna nyama uso wake siku ya kiyama utakuwa ni mifupa mitupu وَكِوَنِ هَيْكَ الْعَظْمِ سْكِلَتُونَ يوم القيامة ما ليس فيه عظم ليس فيه لحم من هذا الإنسان وَيُنِمْتُ أَيْنَ قَانِهَ أيها الإخوة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله, عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُمِي عليه الصلاة والسلام أم لا يزال الرجل يسال الناس لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجهي مزعته لحم mtu anaendelea kuombaomba watu ataendelea kufanya kazi hiyo ya kuomba watu حتى ياتي يوم القيامه mpaka atakuja siku يا Laysa fi wajhi muz'atu lahm siku ya akija katika uso wake itakuwa hamna hata pande moja la nyama. Laysa fi wajhi lahmin hamna katika uso wake hata kipande kimoja cha nyama. Hada halu al insan yasalu nas hiyi ni hali ya mtu anayomba na kuomba huku kama ulivoeleza wanazuoni Walio sherehesha hadithi hii man sa'ala an-nasa takathuran ni yule anayeomba watu ili apatuku, kupata mali kwa wingi si kwamba ana wala si kwamba la pengine ni mtu ambaye aweza kujimudu aweza kujisaidia katika hali aweza kufanya kazi akapata pato aweza kuangalia hapa na pale akasukuma maisha yake lakini ameona ku rahisi ya kupata utajiri Njia rahisi ya kupata mali na pesa <coughs> ni kuomba akaingia miskitini kuomba kila baada ya swala akasimama leo msikiti huu kesho mskiti ule kesho msikiti ule na msikiti wa yatasannau al-amrad na kuna baadhi yao wanaojitia maradhi ambayo hawana mtu akaingia miskitini ana ana magongo anajifanya kwamba nikiwete wa huwa kadhab leisa bi'araj ni mtu mzima allah subhanahu wa ta'ala amenpa nguvu nasiha, na vipofu, na na wanaojifanya vipofu na wale wanaojifanya na maradhi haya na maradhi yale na misiba mbalimbali sasa mbali. hawa ambao yasaluna nas wanaomba watu takathara si kwa ajili ya tabu si kwa ajili ya dhiki yeye mwenyewe anafanya bidii lakini kuna pahala ambapo amekwama kuna pahala ambapo hawezi kwenda mbele mpaka watu wa msaidia hapa nazungumza yule ambaye anakithisha katika kuomba watu كلا <تضحك> سكو كلا ويكي نا كلا موكا حال هكذا يسأل الناس أعطوني أعطوني تسهو ينبعي سكوى قيامة أني لزبو نمتومي صلى الله عليه وسلم أكففلي ويوم القيامة أسواكي هون نياما مفففا متفو سكالتون سورة ذاكي هكذا يكون حال هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من هذه الحالة الله subhanahu wa ta'ala tulinde na hali kama hizi hasa kwa baadhi ya waislamu ambao wameingia katika balaa kama hizi na mambo kama haya ambayo yaliwafitinisha katika dini na yaliwafitinisha katika يوم القيامة namna gani watu watofufuliwa kaifa yusharu nas ala ard Yuma yakuumu nasu li rabbil alamin. Kuna hali za watu ingine. Yuma ili qiyama. Ambao. Allah subhanahu wa ta'ala. Hato kuenda kuwa angalia. Wala hatu kuenda kuzugumza nao. Kuanzia wakatu kufufuliwa. Wala Allah subhanahu. Hato watakasa. Wala hatu washugulikia kwa namna yoyote ambayo ni nzuri wala kwa rehema hawa watu katika lugha ya kisheria katika lugha ya sunna na qur'an la yakalimhumu allah allah hatosema nao maneno mazuri hatozungumza nao maneno yaliyo na ridha na rahma ndani yake wala yanzuru ولا يزكيهم نالله سبحانه وتعالى هاتو وتكاسم نكوى سميه ماذا ولا هم عذاب أليم ناو تكون عذاب كاليك سكونا واتو سكويا قيامة وتكويا كتك حاليه أميليزم أم تومي صلى الله عليه وسلم كتك منين هايا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم Haya mambo manne kuna baadi ya watu Wataya kusanya siku ya kiyama Kuanzia wakatu kufufuliwa Min yomi An yuhsharun Min yomi Hashrihim min kuburihim Kuanzia wakatu kufufuliwa Kutova kwenye makaburi yao Faya tura Man haulai Al asnaf minal nas Hawa ni watu aina gani Hawa ni watu aina gani Kama liba uliza abu dherd رضي الله عنه وارضاه. المـتـو اا لـا و ا لـثـا ني المنان. نـا ا لـتـو ا ا لـثـا نـي ا لـمـنـفـق Hawa ni watu sampuli ya kwanza, watu watatu wa kwanza Ambawa yoma ili Allah subhana wa ta'ala hatu kwenda kuzungumza nao Maneno yoyote ya khiri mazuri Hatu wa angelia, mtazama wa rahma Hatu watakasa na adinas Hatu kuenda, na watakwenda kupata adhabu ili ukali Ina yumiza. Kama akhbar al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Hava watatu watu ya kwa pamoja حديث يمتوم صلوات الله وسلامه عليه الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أبو ذر رضي الله عنه Haka muliza mtume sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulallah Man hum khabu Wakhasiru Ewe mtume wa Allah Hawa ni watu aina gani Hakika wa mepata ha, Hakika watu hawa wa, wa mekua Ni watu ambao wa hawa namana Na wa mekua watuifu mbele Allah subhana Ambao itafika hadina daraja Kuwa Allah subhana wa ta'ala La yukalimuhu Wala yanduru ilihim Wala yuzakihim Nani ambaye takuwa katika hali hii siku ya qiyama ili haliduni ambayo ni hali tifu. Ikiwa Allah subhanu wa ta'ala haku na wewe manenu mazuri manenu matamu. Nani atazungumza na wewe maneno ya khiri mengine kwa Allah. Ikiwa Allah jalla wa jalla ula, jalla jalalu, tabaraka wa ta'ala hatu kukuangalia kwa, kwa mtazamu mzuri, nani mwingine takai kuangalia kwa, kwa mtazamu mzuri wa rahma. Mansi wa Allah, tabaraka wa ta'ala. Ndio Abu Dhar Ama mbija mtume sallallahu alaihi wasallama Khabu wa khasiru Hawa watu wa mepata khasara Hawa watu wa mekuisha kuwa kuwa Bile Allah subhanu wa ta'ala Wa vibaya Wa a'adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Thalatha marat Abu Dharin alipuliza swalahili Kabla hajamjibu mtume sallallahu a wasallam Akarudia mani nuhaya maratatu Thalathatum La yukalimuhum allaha ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم ثلاث مرات اني كنتليه مكاز مambo haya si mambo sahali si mambo ya kawaida ambayo watu wanadamu wanayachukulia kama mambo ya kila siku haya ni mambo mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fa aada ili apate kutilia mkazo uzito wa maneno haya na ukubwa wake. Thumma qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam akasema watu watatu ni hao wafatao. Wa kwanza al-musbil. Al-musbil man huwa? Al-musbil ni sifa inayokwenda kwa waume peke yao. Sio wanawake. Ni sifa ambayo inawahusu wanaume peke yao na ni sifa ya mavazi ya wanaume. Al-musbil min rijal ni wale ambaye nguo yake imeteremka dun alka'bayni asfala minalka'bayni imevuka macho ya miguu yake mawili. Imevuka macho ya miguu yake mawili. Nguo inaposhuka chini ya macho ya miguu, hiyo inaitwa isbal. Musbil ambaye anateremsha nguo yake ikavuka kule chini, ikawa inaburuta au ina imegusa chini imafikapa kwa kwenye miguu au katika katika nyayo ya miguu yake hadha huwa almuslim kama bayana nabii sallallahu alayhi wasallam kwa sababu sunnah allati jaat aththabita an nabii sallallahu alayhi wasallam فهو أفضل ما دون الركبتين أو نصف أسق أسقين نكلك بالنجون أو لزيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصبل هو الصف الأول والإسبال لا يختص بثوب دون ثوب كما قال العلماء إسبال هايهوس هو معلوم فسببك سمى حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم بهذه حديث كما إلا له يبقى إمام أحمد في المسند والإمام أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه ونقول تكم تومي صلى الله عليه وسلم أم يتجع إسبال يا إزار فهذا بهذه وقت وكذلك كما يتجع إسبال فإنجلني يا إزار أم بأي نكيكوه إبقائك إزار ننقوه نويفالي وچيني جو يأكني ردا إمام الطبري رحمة الله تعالى عليه من أن يكون إمام الحافظ ابن حجر العزقلاني فتح الباري وكذلك يقول إمام الطبري يكون بمتومي صلى الله عليه وسلم سبابه يكتاج إزام كذلك حليث إسمال سبابه يزين ديوز الكوان غوزاو وزكاويد أو كزفاق ووينجي هكذا كان يلبسون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا إماني شكوا إسمال لا ينصرف إلى غيره من الثياب لا الاسبال ايوا الاخوات يدخل في كل انواع الثياب التي يلبسها المسلم كلا اينه ينوي هو مسلم ان يلبس كانو انه اسبال سراويل سرواله انه اسبال بنطلون انه اسبال كتقلوا شريه كنا تفاوت بين يا سروال ونا بين يا بنطلون سروال انه سرواله انه كما انه يلبسه chini يا كانو نا بانطلون كو نزوني كتكالو غزاو نيلي سروالي نويفالي وكويدنا ونوميك إليها مباونا وتوكناه وكونا ناوي مكازيني وآهل مجرة كما زيلي جينز ننجي جنز هذا بانطلون نسهيزي نقوزوتي أيها الإخوة لا ينبغي للمسلم أن يسبل هذه الثياق نسي مسألة يكوفو تسنة بكياك نمسألة يكوم بمسلام آرائفا نهيبيو كبيني شمتم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا الإنسان كيف يح يحشر وحاله لا يكلمه الله وحاله لا ينظر الله اليه يوم القيامه وحاله لا يزكي وله عذاب اليم فايوه يا اخواني مساله مزيته سي مساله يا كفتا سنه انك توفتا ما هو العقاب الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان هي عقاب ايها الاخوه باذه يا na maneno ya baadhi ya wanazuhuni kama ilivyo katika madhahib al-arbaa. Fi madhahabil imam Abi Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. Fi riwaya. Ya kwamba isbal. Wanavyo baadhi awengi katika watu. inakwenda wakati ambapo. Muislamu akiwa amefa ili ikiwandifu. Kuhu ya la kwa ajili ya kibri. Peke yake Tasirikiwa huna kibri. Ma nakini kwamba waweza nguo yako ikawa chini, buru tachini. Kafika paka kwa njimigu. Wa hada lkalam lejsa bisahih. Maninu haya haya jakuwa ni sahih. Limadha ayu Turuli katka halithi za mtume sallallahu alayhi wa sallamu. Ukizisoma halithi za mtume sallawatu rabbi wa sallamu Unakuta ya kwamba halithi zake ameziweka wazi bayana. Akabainisha wazi wazi. Ya kwamba isbal iko daraja mbili. Kuna daraja mbili za isbal kwa mujibu wa halithi za mtume alayhi wa sallatu درجة يكوزها إسبال ني إسبال يولي مسلم أنا فاني إسبال بلا يخلالا بلا يكبرك هو عقاب ياك وعيد يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا يستحق إلا إن تاب إن تاب الله على من تاب عقاب الذي يستحقه أمام الله تبارك وتعالى هو النار أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه النسائي وغيره من حديث أبي غريرة ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار تسأل إسبال كثير منك كما أقولنا خيالاء هذا في النار إلى القدر الزائد إلى سهم إلى يزيد تسهم إلى ما تومين يمقوا إلى أن يواذبوا يوم القيامة ما أسفل من الكعبين إلى سهم إلى يزيد ففي النار هذا في النار الدرجة الثانية المرتبة الثانية وهي أشد من ذلك أسوأ من ذلك ني لسس مرتبة إسبال مع الخيالاء ني ببالهم تومي صلى الله عليه وسلم أكسيم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وغيره وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من جرى ثوبه خيالاء يولي أنباية بروتا قياكي وكبري وكجيونيشا وكبري kutakabari mbele ya watu na majivuno la yandhurullahu ilay au lam yandhurillahu ilay Allah subhanahu wa ta'ala hato kwenda kumtizama siku ya kiyama kwa hiyo hukuba ni mbili ay walikhwa kuna hukuba ya daraja la chini fi nnar hukuba ambayo isbal ikichanganyike pamoja na khuyala hiyo sasa inafika katika daraja ya kuwa ولا يكلمه وَلَا ولا يزكي. يُزَكِّيهُ نَمَنِنُهَا يَمْ يَبَيْنِشَ يَمْتُومِ صلى الله عليه وسلم هي تفصيل أمو يتميّلزه يُؤْتِ إِمْ يَكُنَّكَ كَحَدِيثِ مُوْجَ يَمْتُومِ عليه الصلاة والسلام أمو يوني حديثها بسعيد الخضري عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ya sehemu yoyote ambayo itakuwa imeteremka chini ya macho ya miguu mawili hiyo ni sehemu ambayo inadhibiwa siku ya kiyama waman jarra isarahu batran lam yanzuri allah ilay nili ambaye تفاصيل هذه نمسين جزيلي بها هذه الوقت ونسيما لا يحمل المطلق على المقيد أو نسيما هذه الصفة تنصرف إلى غير ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما ننمجدنا كما هذا هذه قاعدة في وصول هذا هذه فنكازي كسبب أن يكون نص نتنجي وكاتكا علم يكشرية نتكا علم يوصول لا اجتهاد مع النص هم نجتهاد وكاتكونا نص يمتوم صلى الله عليه وسلم اجتهاد هذه فنكازي مُتُوَالِي اَيُّ الْاِخْوَ عَلَيَّ مُؤَلِزَا مُطَّعَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كُمْتَاجَ الْمُسْبِل وَالْثَانِيَ كَمْتَاجَ مُطَّعَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ نِيُلَ أَن يَوْزَ بِذَا يَكْوَ فِي يَقْوَ وَيَأُوزَ بِذَا أَنَ يَفْعَلَ بِيَشَارَة أَنَ يَلِكَ بِذَا زَكِ لَكِنْ بِيَقْوَ نِفْيَ عَوْرُونْ الْمُنَفِّقُ مُنَفِّقٌ مِنَ yule ambaye anafanya marketing ya kuuza bidhaa zake marketing yakini ni marketing ya kutumia viapo vya urongo yahlif billah tabarak wa taala wao kذاب akwambia bidhaa hii ni original kumbe fake fake ya urongo akwambia bidhaa hii siyo imetoka wapi kumbe kutoka kokota imetengenezwa pengine umumu au imetoka sehemu fulani ambayo inajulikana ikitoka sehemu fulani bei nyingine ناكتوك سيمو نيجيني بياكي نيجيني وهاكذا بيشارة مبالي مبالي واتوانازيوز بيشارة زاو بالحلي في الكاذب بالأيمان الكاذبة وفيابو فيورنغو فيوت ونافتنا اللوالله وبالله وطالله فيابو ومبافو فينا وندوا باكا زي بيشارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ممتو واتاتو كتك حديثه يا أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم والمنفق سلحته بالحلف الكاذب نوتات المنان المنان هو الذي يمن على أخيه يمن على أخيه بصدقة تصدق بها نيولي أنبائي أنا من كنت قياكي مسلام أليم سيدينا صدقا كنتواكي وكريب أنبائي من سيدينا الشيدا أمن كنت Usaidizi wa aina yoti Thumma ya yatakallam Thumma ya Yasifu Ma tasadaka bih Ala munnu Na anamfanya man Asema mimi wale jamaa kama siku Sikuwa mana wangalia Wangekua wako api Wangekua wana mbele wana nyuma Kama sio mimi nilimfanyia kitu fulani Au nilempeleka pala fulani Nilekua iku leo هذا الى نفضره yangu mimi mimi ما niliemsaidia hadha man walladhi yamun ala sadaqatihi ma hukmuh ma jazaa sadaqatihi qala allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bilmanni wal'adhah hawa ni watu watatu aliywataja Wanne nne, wa tano na wa sita wa nne, ni shaykhun zanini Mtu mzima, asha kuwa mtu mzima nyele nyeupe upe, amekwenda kwenye uzee Bado mzinifu, yuazini Wa pili, malikun kathap, mfalme ambaye ni mrongo Kiongozi ambaye ni mrongo watatu tatu, mustakbir, mtu ambaye masikini, jeuria na kibri Hawa watatu tatu رج بوج الصاب كوت بوج ث تم الله عليه وسلم و الحديث الذي يخرج مسلم من حديث ير. قال المصفى صلاات رب وسلام عليه. ثلاثثة. لا يكلهم الله ولا يظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لاهم حذاب عليهم. قال النبي صل الله عليه وسلم. شيء ز تمزم زف. Tumzima, shakua mtumzima Miaka aliho ni mengi kuliko miaka aliho Safari yake ya kuwelekea kaburini karib, karib, karib, karib, karibu Wau wow, njaji wa shakuja katika mwili wake Nyile nja upez shakuja Mwili ushaanza kupeta Uzaifu ushaanza kuingia katika mwili wake Allahu ladzi khalakakum min zahfin Thumma jaala min baadi kuwa Thumma jaala min ba'di kuwa tindahfan wa shaiba Wa huwa ma yazal. Badu yuko katika yali mambu ambayo, vijana wadogo wanayafanya miaka kumna nani, shirini, shirini na tano. badu ajitaka ni kiana mdogo. Wa huwa katana fi sin. Katajawas. Shapita ule umri. Katika luga za watu wengi wanasema, anaishi katika injury time. Katika injury time. Yuko kwenye, ashai expire, sako na wengine wamexpire. لكن بادو ذانن مزنيف يزن و ثاني يكذب على الناس يكذب على هذا وعلى ذاك تكفانيا تكفانيا ما يعمل شيئ ما يعمل شيء وثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم عائل مستكبر عائل نفقير مستكبر مونيا كبري ها واتاتو وووثي أيواليخوة يجمعهم أمرن واحد حكم ويمتوم صلى الله عليه وسلم كواتاج ها واتاتو ووثي كتك حديث موجة نيكوسباب يقوامب ومفاني أو ونفاني معاصي ونفاني كبائر الذنوب كبائر الذنوب مع ضعف قلة الدواعي إلى هذه الذنوب فموجة na kwamba sababu za kufanya madhambi ni sababu dhaifu Sheikh mtu mzima katika riwaya Ushaimit mada ya sheikh zani akiwa mzinifu ana sababu gani afanye uzinifu mtu mzima mkongwe anaelekea kaburini ushaanza kupeta miaka yako imekwisha unafanya mambo ambayo yanafanywa na watoto wadogo yani afanywa na mashababu vibarobaro Baadale ya kuachia wa barubaro Wapambale na mambu hayo Wewe ndio huko hapo unapeleka mstari wa mbele. Zani Sasa sababu yako nini Na wewe shawa yako isha kupungua Imekwisha, imeshuka chini Rubama kadbaradat Pengine isha kuwa bariri kapsa Hikma unayo Akili imekamilika Unaweza kukontroli vizuri shawa yako Sio kama kijana mdogo Leshtazni Malik kathab Kiongozi ambaye ni mrongo, ma sababu kathibu, anasababu gani ya kudanganya. Mtu ambaye si kiongozi, anasababu katha wa katha za kudanganya. Aogopa, pengine anakhof ya kitu fulani, anataka maslahi fulani, anataka usaidizi fulani, ndi wa atia urongo hapa, atia urongo pale. Anta malik, antarais, weu nasababu gani ya kusema urongo kudanganya watu. Wa antasahibu al-amr, wa antasahibu al-mulk, wa antasahibu nufudhu. Leish takthibu. الاعي المستكبر فقير مسكين انا كبري هاي ماanisha kwamba tajiri akiwa na kibri huwa si makosa anayo makosa lakini tajiri akiwa na kibri inaeleweka kibri chake ni kwa sababu ya pesa rubama rubama lakini maskini akiwa na kibri anakuwa na kibri juu ya nini tatakambar ala mada wa عندك شيء لماذا تتكبر على خلق الله ونوفني كبري واجوى الله وناني ونانين ما عندك شيء إذن دواعي المعصية في هذه الأصناف الثلاثة ضعيفة سباب يهوى وتوتاتك فاني معاصي لسباب أنبازون ضعيف هوانا سباب فقير أحسن ما يكون متواضع لما عنده شيء يولي تجيري كما لفوان بيها والأمباو مبيو نفاسي والأمباو مبيو نفاسي وكيفان يتغيان وكيفان يتكبر إنه إليك كيا سفلاني كيا كيلي كي كتكما كي ديليك بنا دام إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى وأنت فقير ما عندك شيء تتكبر جوري مسكيني جوري آم بليك آم بليك إن فيك درجة إن فيك tingine hata kuzungumza na watu wataki kuzungumza na watu umetuma index bali kizidi unahitaji misaada na mahitaji yako yako kwa watu wale wale ambao pengine unawafanyia kiburi nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'idana minan nar alhamdulillah alwahid alahad alfard samat alladhi lam yalid wa lam واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون 2 7 و 8 و 9 ambao الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم وامكوجا ketika hadits ya mutum sallallahu alaihi wasallam wote hawa watatu قال النبي صلى الله عليه وسلم واو من حلف على سلعه يولي امباي انا هبا جو يا بيداء لقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب انا هبا جو يا بيداء يقاما بيداء اله اميننوا كبي يا جو زيد هو ني مغني امباي وسما الله سبحانه وتعالى لا يكلم يوم القيامه ولا ينظر اليه وله عذاب اليم كاذب. بذا هي هي كذا. كذا أو أو كذاب تنayo hapa asemabidhia hii bei yake nimeipata juu ya bei ambayo inakuuzia mimi nakuuzia na hasara hii imeingia kwangu na bei kadha mimi nakupa bei kadha nataka kuclear au nakusaidia من حلف على يمين كاذبة يولي أنباء أنه أبا كيابو كورونغو بعد العصر بعد وكاته العصر ليقتطع بها مال أمرئ مسلم إلي أبا تكوكوة أو كويبة مال يوم إسلام كويتكوة كوظلمة هنا أبا كيابو كيابو تنيني هنا كيابا بعد العصر قال العلماء haymanishu ki hapa asubuhi hapa katika waidi hii humo haymanishu ki hapa usiku au baada dhuhri huingii waingia vile vile sababu ya mtume kusema ba'da al-asr ta'kidan lil'uquba kwa sababu wakati huo ni wakati wa raf'il a'mal wakati huo ni wakati wa ijtimai al-mala'ika mala'ikatun nahar Tena kiapo chenye unokiapa ili upate kuchukua Mali ya muislamu kwa dhulma Ardi unachukua kwa dhulma Pesa unachukua kwa dhulma Mali fulani unachukua kwa dhulma Sehemu fulani ya mali unaichukua kwa dhulma Tena unaheka kiapo yake. Liaktati abiha amala mriin muslim Ili yapate kupija pande mali ya muislamu Wailaka thumma wailaka. من يوم يقوم, يقوم الناس فيه لرب العالمين ذلك اليوم واتسنفله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وتاتوا من منع فضل ماء هو يوتيسا يولي أنبائي أنا كتاز ماجي أنا ونيم وات ماجي فيقول الله تبارك وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala aenda kamwambia يوم القيامه amnauka min fadli na mimi kadhalika na kunyima katika fadhila yangu na kunyima fadhila zangu kama manaata ma lam yadak kama vile wewe ulivyonyima kitu ambacho ulikuwa ukimiliki kitu ambacho wewe hukutengeneza wala kukiumba wala kukileta maju umetoa wapi ni Allah subhanahu wa ta'ala إما نزل من السماء أو نبع من الأرض ويوم يتواب ويوم يتواب ما جنه الله سبحانه وتعالى لك. بعض الناس يمنعون الناس يمنعون عبيد الله من الماء هو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم يمنع فضل ماء ما جه ليزيده ويو شملiza ما اتجي ياكو انا يباكي نيتوا فضل اما يباكي مادة ما اتجي ياكو يسمى فضل ما مجي مزي تساكويني يناوني ما واتو ما جي اليوزي واتو ونشيدة ماجي واتو ونحاجة ماجي ونيتجي ماجي من أشد ما يحتاج إليه الناس الماء ويو كيازوية الله يوم القيامة Hva na haya maambu ambayo tumeataja? Ahta mtu kama huyu, al-yawma amna'uka minfadli, siku hii namimi na kunyima katika fadla yangu, kama maniata ma lam ta'amal yada'ka, kama vile wewe ambayo umenyima ili ambayo ulikuohu miliki, wala mikono yaku haiku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama salli ta Ibrahim, ala Ibrahima, ala ala Ibrahima, innaka hamidu majid. Allahumma aizz al-Islam wa al-Muslimin, اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليله قدر ايمانا واحتسابا اللهم انا نسالك الهدى و التقوى والعفاف والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخررةنا التي إليها معادنا جعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموتاحة لنا من كل شط اللهمما إن نألك من الخير كله أجله وأآجله ما علمنا من هو مععلم نعلم ونعذ بك من الشر كل أجله وأآجله ما علمنا من هو مععلم نعلم اللهمما إن كعفون تحب العفو فعف عن اللهمما إن كعفون تحب العفو فعف عن يا أرحم الرحمين. يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة